ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اיتستت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ايتستت من يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظالمين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 ران وَأَفَنُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِثَ الْقَرارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِثَ الْقَرارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيا قل الذين امنوا يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانية وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانية من قبل ان ياتي يوم لا بين يوم فيه ولا خلال اي كم تقوم مما رزقناهن سورا وعلى ان يتم من قرن ان ييوم الذي فيه ولا خلان الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ كَائِنًا تَجْرِي بِالْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لكم, لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وََّه